وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ دُبْدٍ أَنْ أَضُرَّكُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَمَنْ لَّكَ فَأَوْصِدْ فَمَن عَمِيَ مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْقُوفًا أَنْ يَذْغَمَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذرنا الذين كفروا منهم عذابا